نزلت رب العالمين هذه الهيامات ينسى الودايا المسترشي الذي لا بغيره انه يستعي الصلاه والسلام على الهادي الامين نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه سفى ثربوا إلى يوم الدين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واغفر لنا والوالدين وللمؤمنين وبعد في هذه الليلة ليلة الاربعاء الخميس خميس ليلة غدا ليلة الخميس على السلام بلدرش ها؟ بلدرش دل... ليلة الخميس التاسع من شوال عام خمسة وثلاثين واربعمائة والف المصادف السادس من آب عام أربعة عشر رب ميلادي نبدأ بشرح الوصول الستة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهذه الرساله رساله صغيره فيها بعض المسائل العقديه والمنهجيه المهمه وهي كما قال الاصول صحتكم وهذه الاصول الأول في إخلاص الديني لله تعالى وبيان في اخلاص الدين وبيانه من الشرك والثاني في الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه الثالث في السمع والطاعة لولاة الأمر الرابع في بيان العلم والعلماء الفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم والخامس في بيان أولياء الله تعالى السادس في رد شبك التي وضعها الشيطان في طريق أتباع القرآن في طريق من تبع القرآن السنة الشيخ رحمه الله يعني عنية لهذه الرسائل البسيطة وإن كان البسيطة يعني البسط هو المدل لكنها رسائل قليلة الكلام الكثيرة النفع من لقواعد وأصول عظيمة ومنها هذه الرسالة كلامه رحمه الله يشبه كلام السلفي في كونه قليل كثير البركة فهو عادة ما يقل لابا من عنده وإنما يستدل بالآثار والذي ينظر في كتاب التوحيد مثلا لا يجد كلاما للمؤلف وإنما مجرد يجد عرضا للآثار عرضا للآيات والاحاديث والاقوال السلف وبيانها امر بسيط كلام المؤلف تجده قليلا هي وصول عظيمه بينها المؤلف رحمه الله من يقرأ لنا؟ الأصول الستة من عنده الأصول الستة عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكاء العالم وعفلاء بني آدم إلا أقل القليل إلا أقل القليل نعم حسن قال مؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم بسملة يعني يبدأ بها من الف كتابا قالبهم يبداون ببسملة اتباعا لكتاب الله تعالى وما السنة فقلنا يعني لا يثبت فيها سنة صحيحة ما حديث أي أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر فهو حديث ضعيف لكن المؤلفين لكن المؤلفين درجوا على ذلك هو البداءة بالبسمله اقتداء بكتاب الله تعالى وطلب للبركات وشرها. هي في درس ماضي قال ومن أعجب العجاد ومن أعجب العجاد إذن هذه الصيغة ماذا يعني للتعجب هنا والتعجب هو يعني أمر ينقدح في النفس لأمر خارج عن العادة أمر ينقدح بالنفس التعجب لشيء خارج عن العادة وله صيغ قياسية ما أفعله وأفعل به ما اكرمه وأكرم به سماعية تنظر شيء تقول سبحان الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس هذه لماذا؟ التعجب ومنها يعني صيغ خرجت إلى التعجب مثلا استفهام خرج إلى التعجب الله تعالى يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فاحياكم فهذا استفهام القصد منه ماذا التعجب إذا أولا تعجب الإمام بل هو من أعجب ليس تعجب طبيعي وإنما من أعجب العجاب ثم ماذا قال قال وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلظ. إذن ليست يعني آية بسيطة، الآية هي التي يعني التي يستدل بها دلالة تدل تهدي تبين توضح ومن اكبر الآيات الدالة التي تدلك على ماذا؟ على قدرة الملك. الله تعالى هو الملك، ثم وصفه بماذا؟ بالغلابي. هذه الغلاب هذا اسم أم وصف؟ ها ما تقولون؟ بس طيب الغلاب ممكن أن نأخذ منه اسم؟ ها أي غالب؟ ها؟ اسم اسم غالب إذا ذهبت إلى أسماء فسنجد أن من هالعلم قال ما هو بالأسماء حسنًا لأنه ما ثبت لكن يعني كونه ملك تدل على ماذا كونه العزيز تدل على ماذا الله تعالى قال والله غالب على أمره اليس كذلك فاذا يعني هو وصف وستاتيكم باب الصفات اوسع من ماذا اوسع من باب الاسماء لان الصفات تؤخذ من الافعال بينما الاسماء لا تؤخذ من الافعال ينزل ربنا تبارك وتعالى هذا الفعل ناخذ منه اسم النازل ويمكرون ويمكرون ناخذ منه اسم الماكر فاذا الله تعالى يوصف بذلك قال ومن اعجب الأعجاب واكبر ومن اعجب العجاب واكبر واكبر الايات على قدره الملك الغلاب سته اصول جار ما هو اعراب سته ومن اعجب العجاب بدل من آيات طيب سته اصول بينها الله تعالى بيانا واضحا <تصفيق> للعوام فوق ما يظن الظنون إذن بينها لمن لمن بينها ليس للعلماء فاذا كانت بين للعوام فهي للعلماء أبيا وأوضح وأظهر إذن بيّنها الله تعالى ماذا يقول للعوام لكن هذا البيان يقول فوق ما يظنون. الظان يعني ما تتصور وما تظن وضوح وجلا وبيان هذا الأمر هذا الأمر يعني وضوحه وجلاؤه وبيانه لمن بقيت سطرته على استقامتها يتعجب كيف, كيف تفعل ذلك كيف تقوم وتدعو العبد الضعيف الفقير وتجلس وتستعين به وتمشي وتتوكل عليه يعني كيف يعني, يعني سطرة بسطرتك أنت لا تقبل هذا الامر إذن الله تعالى بينها قال بينها الله بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن ظان ثم بعد هذا الأمر أنه بينها للعوام الذي يترك جواله يعطيه غير متصل غير متصل نعم قال بيانا للعوام فوق ما يظنه الظنون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من الأذكاء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل قليل بعد هذا البيان للعوام فوق ما يظنه الظنون من الذي غلط فيها أذكاء العالم وعقلاء بني آدم اذا الذكاء هو حدة الذهن ليس فقط عنده ذهن وإنما حد بحيث رأى الأمر فهمه فورا مباشرة فدرجة يعني انتم تعلمون في الدروس يعني أحيانا يكون طالب ذكاؤه عالي بحيث ألقيت عليه المسألة انتهت حفظها لا يحتاج إلى أن يراجعها ويأتي في الامتحان تراه يعني مهمل في القراءة ثم يأتي يأخذ درجة عالي بالامتحان ذكاء حالي ومنهم الذكاء بليد يتعب نفسه ولا يخرج شيئا ومنهم الذكاء هو متوسط ياتي به ب... بالتعب لكن هؤلاء الأذكياء مهتدوا, مهتدوا إلى الأمر الذي بينه الله تعالى بيانا عاما وشاملا وشافيا للعوام إذا هل يلزم من الذكاء الذكاء هل يلزم من كون الرجل ذكيا أن يكون ذكيا الله تعالى يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون فلا يؤتون الزكاة قالوا هذه الايه مكية الكلام ليست عن الزكاة التي هي فرض وإنما لا يكتن زكاة انفسهم بالتوحيد والله تعالى قد قد اقسم بقوه الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالفمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها زكاها بالتوحيد اذا لا يلزم من الذكاء الذكاء قد يكون ذكيا ولا يكون ذكيا ولذا قال شيخ الإسلام عن أهل البدع اوتوا ذكاء فهم حاد ولم يؤتوا ذكاء فالإنسان يحرص على ماذا يحرص على الذكاء يحرص على أن يزكي هذه النفس يعطي حق الله تعالى بالتوحيد وحق رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالاتباع وهذا هو الذكاء المطلوب وإلا هؤلاء اذكياء بني, بني آدم وانحرفوا وحادوا وتخبطوا في أمر كما يعني ابن كثير في مقدمته للتفسير يقول تفسير يفهمه العام، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل اذا هذا الذي لا يعلم أحد بجهالته أو تفهمه العرب من لغتها هذا كيف انصرفت عنه وأنت من أهل اللغة والعلم والبيان واهتدى إليه رجل كردي لا يعرف اللغة العرب حتى تترجم له حرف حرف او رجل فارسي أو رجل إنجليزي أو كذا أو كذا اهتدى لذلك وأنت صاحب اللغة انحرفت عنه اذا هذا ما هو توفيق وسداد من الله عز وجل وهذه الاصول التي يعني التي بينها منها الاصل الاول الذي هو اخلاص العباده والتوحيد يعني لا تكاد تجد صفحه من من كتاب الله عز وجل الا وفيها ذكر هذا الأمر وبيانه بيانا شافيا الذي استقامت فكرته ويفهم هذا الكلام من غير انحراف لهذه الفكره يستطيع أن يهتدي إلى ذلك ومع ذلك أذكياء وأذكياء الأذكياء العالم لا نقول أذكياءهم بل اذكياء العالم حرفوا عنه وحادوا عنه وفهموه فهما معكوسا منكوسا ولذا قال ثم بعد هذا غلط فيها كثير من اذكياء العالم وعقلاء بني آدم إذن الكثير من الاذكياء والعقلاء غير ماذا قال؟ قال إلا القليل الله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور والله تعالى يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم والله تعالى يقول والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذن استخنى طائفة والله تعالى يقول ولا تجد اكثرهم شاكرين بمقابل وقليل من عبادية الشكور وإن تطع أكثر من في الأرض يضل إذن ليست العبرة بالكثرة وإنما وإن العبرة هي بماذا هي بموافقه الحق العبرة هي باتباع الكتاب والسنة وإنما الكثره مذمومه في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم والقله ممدوحه يوجد اعتراض على هذا يعترض عليه احد اي نعم نعم لا الكثره مذمومه والقله ممدوحا استثناء هذا طيب مرت جنازه فاثنا عليها الناس خيرا فقال وجبت ومرت أخرى فاثنا عليها شرا قال وجبت قالوا ما وجبت قال الأولى أثنيتم عليها أنتم يا أيها الجمع من المؤمنين أثنيتم خيرا فوجبت لها الجنه والأخرى اثنيتم مشرف فوجدت لها أن نرقل أنتم شهداء الله في الأرض إذن أخذ بماذا ها أليس كذلك يشكل أم لا يشكل نقول نعم الكثرة التي هي كثرة واجتماع أمة لا تجتمع على ضلاله هذا الاجتماع اجتماع أهل الخير وأهل الحق وأهل الدليل وأهل الكتاب والسنة اجتماعهم هذا الاجتماع الذي هو مستثنى لكنهم قياسا للعالم هم كم هم قليل لذا يعني الإنسان يعني لا يغتر بالكثرة ولا يستوحش الطريق من قلة السالكين لا يستوحش الطريق ولا يغتر بكثرة الهالكين فإن الله تعالى يقول أن تطع أكثر من في الأرض يظلوك على سبيل الله يثبت على الصراط والسنة ويتوكل على الله عز وجل والله تعالى هو أنيسه وهو نعصره ورافعه والأصل الأول هو اخلاص الدين لله تعالى وحده ولا شريك له إلى الدرس القادم ان شاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين